الحمد لله رب العالمين أشهد الله إكتابه من الضرب ومحتبه لا شريف له فرق الأولين رب العاشريف مطارفة السماوات السبع والأراضي وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاولين وعلى أسوات الأمهات المؤمنين وعلى أصحاب الجر المايمين أصلنا بحب الله لأفوته إلى الحلقة الحالية عشرة من منذ السالكين وطاولين الخطن في وقد بلغنا بحمد الله لأفوته كتابة بيور قال الشيخ رحمه الله تعالى هل فيها الحل قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز اقاء العقود عليها اذا تمت شروط البيع فمن اعرض الشروط قلب الى اخر ما قال فمن اعرض شروط الرضاء الى اخر ما قال رحمه الله البيع لم يتعارض شيء من تاريخ اللغه ولا شرعا كما مر ارا في الكثير من ابواب الكتابه في كل الابواب التي مرت وهي في الاختصار فالكتاب هنا مختصر او دع مختصرا فالبيع لغه هو مطلق المبادله هو مطلق المبادله يعني إذا اعطيت شيئا ما كان شيئا هذا في اللغة يسمى بيعا سواء كان الشيئين المتبادل بينهما حسيا أو معنويات او احدهما حسيا والاخر معنوي فهذا تشمله اللغه ولذلك يدخل في هذا المعنى الشراء ايضا يدخل في هذا المعنى الشراء أيضا إذن البيع لغة هو مطلق المبادلة وأما شرعا فاختلفت عبارات العلماء فيها وعلى طاعدة الكتاب أشير يعني من المحقق الحنبلة فقد أعرفه الحنبلة رحمه الله بأنه مبادلة مال بمال على سبيل التملك مبادلة مال بمال على سبيل التملك غير ربا وقرض غير ربا وقرض يعني الربا يأكل في مسمى بين شرعا والقرض لا يدخل في مسمى البيع شرعا وأما المال الذي هو موضوع هذا العقد موضوع المال. المال هو موضوع عقد. يعني عقد البيوع أصلا عقد على الأموال إما تملكا وإما تبليكا إما بيعا وإما شراء فالمال هو كل ما يتمول في لغة العرب المال كل ما يتفيده الناس مالا سواء كان نقدا أو عينا أو سواء كان منفعة أو سواء كان منفعة فالمال كل ما يتمول أما في الشرق فله تعريف أيضا عند التناق وهو كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حلا كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حلا فمالة منفعة فيه فلا يعلق مالا في نظر الشرق وما كانت منفعته محرمة فليس بمال في نظر الشرق وما كانت منفعته مباحة للضرورة كالميتافي والخمر لإجازة الوسطة والصفية الزوران يعني فلا يعد مالاً وما أبيح شرعاً للحاجة الطريقة فلا يعد مالاً إلا المال في كذور الشرع الخاص من المال في معنى وهو كل ما فيه مدفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة قال شيخ رحمه الله الأصل فيها في البيوع الهدن وهذا من رحمة الله عز وجل على أمة النبي محمد صد الله عليه وسلم انتعى للأصل في المعاملات كل المعاملات الهدنة للحضر قال الله تعالى وأحل الله البيع الذي تتبايعون به وأحل الله البيعة الذي جرت عليه صفقاتكم وانتشر في دنبات أسوافكم وأحل الله البيعة وحضر رباء وسلاحة تعريف العقد البيع أركان وشروط فرقناه الإجاب والقبول رقنا عقد البيع الإجاب والقبول يعني هذا إجاب قابلته هذا قبول وليزم أن تكون هذه الصلة للبيع لا يلزم أن تكون هنل سيغة معتبرة أو مشروطة في في عقود البيع والشغى وإنما يصحه المعطاة كأن يعطي الرجل مالا في مقابل سلعة من السلعة فيأخذ السلعة وهذا يطلق وهذا يأخذ المال انتهد, انتهد. لأنما البيع كما قال الله عز وجل إنما البيع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضم وقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراضم منكم فقال ما حصل التراضي فقد عبره ها التجاب والقبول هذا وضعه الشرع مقابل الرضا الاجابه والقبول يعني قابل جعله الشرع ركنا ها جعله الشرع ركنا في عقد البيع لانه هو الدلاله الظاهره على رضا كيف اعرف ان انت راضي بهذا الثمن او انا اعرف ان, ان انت تعرف ان انا راضي بهذا بهذا السلعه كيف تعرف بان انت قلت مختارا غير مكره ها بيعني وانا كنت مختارا غير مكره قابل تمام فادي اماره اذا ما قام مقامها يؤدي اداها ما قام مقام الالفاظ يؤدي اداها ولو حتى من غير كلام ولو بدون كلام يعني انا اعطيك المال واقول او أقول من اهل الطرفين اعطيه بهذا المال كتابا واعطيه كتابا اصلا وانت تاخد المال وتضع في جيب خلاص انتهى الامر كده تم ايه تم العقد تمام فيصح ايه المعقاه في قول فالالبيع الذي جعل الله تعالى عن تراضي جعل له اهمرات ظاهره يعرف بها اما الايجاب والقبول نقطه بواي لغه كان على أي لهجه ان كان يبقى ان ليس بالجملات الايه ليس بالجملات الفاظ ليس كتسبيح او ركوع والسجود وليس كالتشاور الفاظ الفاتحه يمد ان لا ليس كده البيع والشراء والصيغ العقود كلها ليست بالالفاظ العباديه التي يقصد اي اذ ليس كده لان فقد تصح باي معنى تقوم به ولذلك علماء الفروع قرروا قائلا ان العبره في باب المعاملات بالمعاني معنى حصل ولو حتى من قصد او من افى سلبي ها العبره في باب المعاملات صفقات معوضات او غير معوضات عقود المعاملات العبره في باب المعاملات بالمعاني معنى المطلوب حصل خالص انتهى وليس بالالفاظ والمباني ليس بالالفاظ ولا ما يهم العبره ده فالعبره طول اي والمباني والمعاني مع العبره الخاص يعني ايه صلوا كما اقمون صلي كيف كيف يؤدي عندما النبي اداه كيف اصلي وعند النبي الصلاه كيف تتنسخ علم النبي النص ولا يخرجها لاختيار مكلفين اما العقود فاتركها لما يتعاطاه الناس في اسواقهم واحل الله البيع قال فجميع الاعيان تعاين جمعا شيء معين شيء المعين الذي يدرك بالحس لو رؤى او يلمس. فجميع الاعيان من عقار هي الأبنية يعني زي دود مثلاً أو بطع الأراضي المعدة لذلك والحيوان أي كان طيراً أو سمكاً أو من دوات الأربعة من معروف كل هذه الأعيان وغيرها يدود إيقاع ورقود عليها إذا تمت شروط البيع إذا تمت شروط البدء طيب ما هي شروط البيع؟ يقول فمن أعظم الشروط الرضاة لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون المعطاة ومداولة الأموال تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يعني إلا أن يكون... يكون فيه غرر من جهاد كل ما تعطاه الناس من تملك وتميك الجهاد للأعيان والحقرات والحيوان والأدات هذا كله جاهز إلا ما كان فيه غرر إلا ما كان فيه غرر والغرر إما أن يكون يعني يعني, يعني إما يكون في زمن التعاكل او أجل التقابل وإما يكون في عيد الشيء المخطونا فيه كان أقول لك مثلا أعطني عشرة جريهات وخذ فيما في هذا الكيس ما الذي لدي هذا الكيس لأدني؟ هذا شيء مجهول فلا في بيت الغرب أقول مثلا أسكنني هذا العقار أو هذه الشرقة أو هذا المكتب هذه الإيادة، هذه السمارية، هذا الدجان ب 20 جنيه الى متى لا نتفق نتركها حتى انما لن الى ما كنت هذا ليس لا كنت للتحديد الايه الامامي فما حوى ما حوى جهاله خفي عنك باطنه فهو من الايه فهو من الغر كله ما حوى جهاله ها او خف عنك باطنه فهو من الغر الذي جاء الشرع من لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب نهى عن بيع الغرب المخادعة وامتهادة وعدم معرفة يعني المبيع والمتاع يقول هنا فيدخل فيه في بيع الغرب بيع الآبق فيدخل في بيع في الغرب الذي نهى عنه الشرق يعني تفصيل. نريد تفصيل لهذا الأمر أن يضرب أمثلة الشيطة رحمه الله تعالى يقول فيدخل فيه بيع في الآبق الآبق في العبدالهالي والشارب لأن الشارب أيضا تمام واو يكون بيع تو كايحدى السلعتين أنا عندي مثلا أكثر من هاتف جوال تمام اقول اعطيك هاتف بني وقد بيتك احده ايهم اه طب التما واضح بين هذا وذاك هذا ايه هذا غير معين هذا بيع قابل ما لهش شرط تمام واعطيك مثلا كتابا من المكتبه واعطيك شينه جميل اداتس اعطيك الف جنيه واعطيك شقه في العمارة والعمارة مختلفة الشغط ومختلفة الأحجام تمام فيقول بيعتك كأن يقول بيعتك إهدى السلعة ثم. هذا حرام؟ هذا حرام ليه الجهالي؟ هذا حرام للجهالة وعدم التعييب أو يقول بيعتك بمقدار ما تبلغ هذه الحصار يمسك حصادك في الأرض ويقف على حد الأرض مثلا أرض إزرائي أو أرض مثلا أخار أو أشياء كنيات من موضوعها ملابسيات، أدوات منثلية إلى أخيه وبعد ذلك يلقيها بها الصورة يقول ما وقعت عليه بفضل لعشرة هذه الصورة مخمرها تقع على سبيل، تقع على أرضيا، تقع على الأرض على التراض، هذه لا يعود شيئاً تأخذ أموال الناس بالباطل فهنا يقول مثلا من صور بيع الغرر أن يقول بيعتك بمقدار ما تبلغ هذه الحصادة من الأرض رابجتي تتفق أرض للإنسان ينقف على حد الأرض بإنس الحصاء يومين يقول على قدر ما تبلغ هذا الحصاء أريده عشرين ألف فتقو... قد تقع بعد شبر أو شبرين قد تقع بعد مثلا مئة مت تمام؟ هذا كل يعلم في ايه؟ في سورة بيت الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أو ما تحمل أمته أو شجرته يقول بيتك ما تحمل أمتي ما تحمل أمتي في باطئه هي حانت تمام؟ أو ما ستحمله فيما بعد طبعا وتابع الامل رقيق الامل بتلد انثى او ذكر يكون مره ولا عدل عدل فليتاكل عدل عدل ليتاكل رقيق رقيق وليتاكل احرار احرار تمام فهو الراجل عنده عنده امثاله يتاخر وتحمل وترك له عبد يتربى له اولاده فيقول بيتك ما تا او يتاغيروا يعني متزوجه مثلا وها ستنجب متزوج مناوج مثلا بعبد وستنجب عبيده عبد ابن عبد ابن امل يكون عبد فكل ما خرج من جوف هذه الشجره فهو اكل جاءا تواما جاءا مفردا جاء ذكر جاء مؤنث جاءت حسنا جاء فبيحا هناك <تصفيق> طبعا هذا كل في بيت من بيت الغرب لا ندري ما دل ما هذا كله ادخل في ايه او ما شجرته يعني الطرح الذي ستطرحه هذه الشجره في المستقبل ما يكون له نتاج وثمر في المستقبل او بيعه او هذا كله يدخل في بيت الغرب الحرف يقول او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل او ما في بطن الحامل، وهي حامل بالفعل، يقول ما في داخل هذه الضغط، نعطيك إليه تمام؟ وسواء كان الغرر في الثمن أو في المثمنين المثمن، المثمن هو شكل ثماني تمام؟ إنما الضغط، إن نقول المثمن، إنه صار ثمنا أو ثمن، ثمن يعني له مقابل وعوضنات يقول وسواء كان الغرر في الثمن يعني لا تدري، الآن كيف يقول مثلاً أعطني كتابة وأنا أسفع لك ثمن أو فيما بعد كم تسفع؟ يعني شخصاً مش هنختلف أمر سابق نحن وإخوة الحمد لله نحن وإخوة في هذا البيئة باطل هذا البيئة أو أخوة لا مزمن فهنا يقول سواء كان الغرر في الثمن أو في المزمن أو في المزمن يعني تسفع مبلغ معلوم في مقابل ثمن أو سلعة مجهول أو تشتري تسفع ثمن معلوم أو الثمن مجهول تستاذل بثمن مجهول في مقابل سلعة معلوم كل هذا يد من صورة باية الغرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة الملامسة هذا يعني يكونني أشفى يكون منكم مثلا بالطوريت يعني إنسان يعني يدهب في محيط مثلا بها يتفرع مثلا مهام بنامشته يقول في كم هاره الذي ماتتك بعشرة لماذا؟ لم تستطع؟ ما تلمزه من, من أشياء يلزمك بالشيئ الذي يحثث عنه للدبالية ليس في العشرة تمام؟ فكان هذا من بيعات أهل الزهرية يا بيع الرجل بقلله الثوب بمجرد لمس دون ان يشطه او ينبلي أو ينبلي او ينظر ما فيه او ان يحاجمه او, أو, أو زرعه لا ينجح تمام فهذا يسمى بيع الملامسه تمام هذا حرام لو ايه في مخالفه طرائق بينهما من غير معرفه وبيع المنابذه كنبل الحصاتي او نحوه او يكون ان بي لك هذا الشيء اول ما قال ارني لك هذا الشيء غلط هذا بيع 10 خلاص لازم اكتبه هذا هذا ايضا من ايه من البيوع التي تدخل في بعض الضرر أنا ما انتفقت معك على شيء أنا مجرد أسأل فقط قساوي وفاصل فهذا لا يعادل من صور البيع المنت الذي جاهزه فنهى النبي عن المنامسة والمنامسة وهي من نبذ النبي نفسه أو من نبذ حصات عليه كبير الحصة وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بين المضامين والملاكيه وحبل الحبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح نهى عن بين المضامين المضامين ما في اصناف لا عفوا المضامين ما في ها ارحام الأمهات. يعني تتضمن يتضمن رحم هذه الشاه غنمات أو يتضمن رحم هذه بقره عجله او هذه الناقه بكرا تمام فيقول بينت وكمان في بطن هذه الانثى هذا اسمها ميع المضامين يعني البقره تتضمنها تمام فهذا ايضا من بيت ما يقر حرام دليل المضامين والملافيح ما في اصناف الذكور والحقول يقول يعني إلا هيخرج من نتاج هذا الذكر هذا الفحل الذي يقصر الناس سيكون لك بألف أو بعشر أو بمئة ألف أو كما يتبقى تمام هذا كله أيضا من الأشياء ما قولا لنزل لنزل الواجئة أولا يلافتح وإلافتح كان أمثى كان ذكر كان درجا كان فردا كانت تتنمك حمد نزل صدقا لا نزل فهذا كل ألف وفي ريح هذه كانت بيعات جهدي أكل لأموال الناس بالباطن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المظامين والملافق وحبل الهب هبل الهبله اما ان هم كانوا متبايعين فيه على الاجل ها يقول بيع هذه الدار ها اذا بيع بيع هذه الدار الى حبل هذه الهبل الى حبل هذه الهبل تمام او الهبل اللي هي الحنجه مثلا او رقه او نحو ذلك مثلا ما في بطن نجعله أجلا او نجعله مثمدا يعني اعطيك 10 مقابل ما تعمله ما في هذه البطن مهد أدماء المشاقة العظيمة التي كانت في العوائل الآخرية يعني يأتي إلا نقع الشراء يقول هذه النظر حامل الآن إذا كما في بطنها رنثة أنا سأشتري ما ستحمل به هذه الرنثة لعنبي وخذ هذه عشرة مثلا في مقابل هذا ديه. في مقابل هذا ديه هذا من الأعضاء هذا, هذا, هذا, هذا, هذا, هذا كل الحرق تمام؟ فأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل عسل الفحل اللي هو الضراب الحيواني التركيح ففي سمع ليس عنده ذكر من راع بقناته لادعاج مثلا او من جواميس أو من ابقار أو من ممكن ويبقى ليس عنده مال خاص ما يوصيهها من الايه من الفطوري ويذكره فيقول خاصه نفطي اولادك شاتي اولادك البقراتي لركت او بتعلك ولك كده اولاد وده اللي فيه عدد كثير مبتلى به المسلمون في كثير من قرى مصر وهن يعني الناس اللي هم مثلا هناك كده من الايه من الشياه ومن البقر ومن يتم اRNA ذلك ورجل واحد فقط او رجال معودين في القريه باكملها عندو لا يذكر الخاصيه لا تحوى في مقابل ذلك هذا انا حر انا حر لماذا انه بيدمولي انا لا ادفعك بمقابل هذا ها يقول لي انه طبعا بيوتاى بالحيوان الفحل ده او الباء او ذكر ده او الكبش ده يوتاى او هذا بيوتاى امه ويغسكه ويستفيد بهذا اللقاف هو لم, لم يلدح هذا اللقاف اوثى سيخرج منهم على راض تمام؟ أو سيتضرر جسده من لا بد أن يُنفقه من إنسا فهو يستكد أسرة ثانيا إنت تسفع عشر كريهات أو مئك من إسي مقابل هل تحمل, وفلت تحمل وفلت تلت وفلت تلت وفلت تلت وقد لا أحد وقد تدل وقد يكون ذترا أو وقد يكون فاردا أو زوجا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عذب الفحم وأيضا نهى النبية صلى الله عليه وسلم عن السنية إلا جمع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السنية إلا, الا استثناء يعني أنبيع خطعة أرض مثلاً مقطعة قراريت يقول مثلاً هذا فتاة مقصّاً 24 قرار أنت تشتغي منه قرار مشاع في أي مكان لا, لا نحدد لك أنت لك قرار في هذه الأربعة وعشرين وتمساج مثلاً لك مثلاً مساحة عشرة متر مربع في ألف متر مربع ولكن لا نحددها لك تمام؟ نستثني لك جزء مشاعر أين هو؟ لا نحدد هذا قرار تمام؟ أما إذا في البيع أو الشراء أكون مثل أديعك هذه الأرض إلا هذه المئة متر جالس أشتري من هذه الأرض هذه المئة متر دون غيرها جالس أما مئة متر مشاع في وسط المدموع هذا جالس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الثنية إلا تعلم إلا أن تعلم راجل الإنسان مثلا يبيه شقة من الشفر يقول نعم ولجنة ترك هنيم أذكر فيها أنا أولادي ثم أعطيك إياه متى حتى, حتى ما ربنا يفرد يعني إلى متى مدى مدهول تمام لا ينفس أما أن قال تركا لشهرين شهرين سنة سنتين على ما يتبقى للأقصة نهى النبي صلى عن الثنية إلا أن تعلن. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بير اللحم بالحيوان بقى اللحم نخلق لنا أعطيك 10 كيلو لرأة من اللحم من البخر مثلا على أن تعطيني عجلة صغيرة أو على أن تعطيني شاية ثانية هذا لا يجب أن تتكلم كيف توازن بين هذا؟ هذا فيه لحم وفيه جلد وفيه أحشاء وفيه أمعاء وفيه فارسة ودام كيف توازن هذا أمام هذا؟ هذا لا لابد من الممثلة مثل هذه الشاية هذه كلها الصور من بروع على ظهور الشرط الأول من شروط البيت كلها الرضاة وأن لا يجتمل على ظهره سواء كان في الثمن أو في الغامن الشرط الثالث أن يكون العاقل مالكا للشيء لديه العقد بيه وشرةه يكون مالكا لما ما يبيعه أو ما دون ان له فيه أن يكون العاقل مالكا للشيء فمن باع مال يملك فالبيعه بطر من باع مال يملك فالبائع بعض أخذ الإنسان مثلا جيدا فتتخرج على بعض الأدنية مثلا ليس له فمرة أخر قال ما هذا من أقال تختارك؟ قال نعم قال ألأ أخذ الشقة في دورة الخامس مدى كل دور في شفيفين أعطين المال أخذ المال والخبط لما تفضل من الإطلاع هناك وادخل الشاب فإذا داخل هناك مال يفهم؟ بيقاطر ليس بالقرونة بواقع البارد يقول أنا خذتها بواقع الياد لا طبعا بأس بواقع الياد هذا الإنسان يعني استغفالك وأخذ مالك وأخذ هذا باع مالا يملكهم ما عملا منه فشرطه بذيء أن يكون العاقب أو الذائق أو المشتري يملك ما يجعله ثمناً أو, إيه؟ أو يعني ما يجعله سعراً أو ما يجعله سلعة فلو أن الإنسان صارت بعض النقود وجاء ليشتري بها بعض الأشياء هل هذا الناس صحيح؟ يعني صحيح لأنه لا يملك الناس من قود هذا الإنسان مثلاً يعني رقص أو غنى أو دعر أو فحش فأخذ أجراً تمام؟ ثم دهب ليشكل أميه بسلعتان أهو يملك هذا الأنت الأصفر لا يملكه لأنه كسبه بكسب الحرار فلا يصح به بي عقد البيع على ذلك فلابد أن يكون المال عاقد مالكا ملكا شرعيا لما يعقد عليه سواء كان ثمنا أو سواء كان سلعتا يقول وله أو له عليه ولاية له عليه ولا إنسان مثلا ولي على مبيتين أو ولي على ما السفين أو ناظر على وقف مثلا وبيع منتج هذا الوقف لمصلح بما يقف عليهم او ولايه له ناف في البيع والشراء فهنا يقول او له عليكم ولايه نعم والشرط الثالث ان يكون باءا بالغا عاقلا يعني مكلفا ان يكون بالغا عاقلا يعني مكلفا اذا اذا كان البيع حقيقا تمام لو عقد بيع لو واحد مثلا يشتري بعض الثل الاصال ها هل يكون البيع لو انت من البلوغ لا مثل هذا تجار وتمام في رؤى المحقرات الاشياء التي تحول اولاد او كالخبز مثلا او بعض الخضروات او الفواكه زياده الثمن او حوال الام انما تبع الطفل للبالغ يستمع بها او يشتري سياره او يشتري قطعه ارض مثلا لا هذا هذا المتجول تكون العادي غالبا في الاشياء التي لها قيمه مرتفعه اما في الاشياء الحاجه التي لا هي لا قيمه لها فيرخص في مثل هذه الاشياء الشرط الرابع يكون ان يكون بالغ عاقلا باختصار ان يكون مكلفا الا في الفقرات الشرط الخامس اجبونا رشيدا اي يكون البائع الذي يتواعد عقدا يكون ايه رشيدا يعني عنده اهليه التصرف يحسب الذي يبيع ويشتري التالف سفك ليس سفك تمام هياخد نسبه ولا هو عن طريق المخادعه او طريق السفك او احوال الغش لابد ان يكون رشيدا يحسب الذي يبيع ويمسك اي تمام يقول ومن شروط البيع ايضا ان لا يكون فيه غمان من شروط البيع ألا يكون فيه رُبان والربا حرامُ بالكِتاب والسنة والإجماع فالحرامُ بالثورة والإنجيل واشراء السباة الريبا من المحرمات الغضاة الكبار محرم في كل شريعة أن ترها الله عز وجلنال وما أباحَ الله عز وجلَ في شبع خط والربا لُبjekةً هو الزيادة الربا لبترةً هو الزيادة وفي الشبعُ هو الزيادة المشروطة على رأس المال الزيادةَ المشروطة على رأس فإن جاءت الزيادة من غير مشربة من بعد خليكم عسان خلوكم عسان لكم قضاءا فلا لا شكرا السيدة عشان. تقول يا رسول الله إنا نأخذ نخترض الخمزا فنأخذ الصغيرة ونرد الكبير أو نأخذ الكبيرة ونرد الصغير خمز غير مقدر يعني كيف يتأثر مثلا رغيف كبير رغيف صغير أو نحو هذا لا نقول نأخذ الصغير ونرد الكبير أو نأخذ الكبير ونرد الصغير فقال الناس بإنكم أحسنوا قضاء ما لا منهم أما قالت سأعطيك الصغار ولا بد أن تعطيني كباراً هل هذا ينزل؟ وإن كان في الضبز لا ينزل انتقرنا تمام؟ إذن الربا شرعاً هو الزيادة المشروطة وليس بقطة الزيادة الزيادة المشروطة على رأس المد فلا بد أن يخلو عقص من بيننا الربا وهذا الربا الذي حرمه الله عز وجل على خلطين إما أن يكون ربا تأحاد وقت التعاكم وإما يكون ربا مؤجلة يعني سيكون الزيادة المشروطة نظير اجل. أو زيادة مشروطة بدون أجل إذا كانت بأجل يسمى ربا النسيئة والنسيئة يعني التأخير وإن كان على على في وقت التعاكب والتباير يسمى ربا صدق لأن أحد الصدقاتين أفضل في الكيل أو في الوزن أو في العدل من الوزن إذا ربا لا؟ اسميه حرام في اتفاقه من ربا الأجل اسمه ربا النسيئة وربا التعاكب البيعات الواجب له ربا الفضل ما معنى ربا الفضل إحدى الصففين أفضل عدداً أو وزناً أو كي لا تخلص تمام؟ فربا الفضل وربا النسيئة لهما تحرموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ربا النسيئة أما ربا الفضل فاستقر له به سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربا الفضل يسمى ربا السنة لأنه من خصائص الشريعة الإسلامية الشرع القديمة كانت تحذب ربا النسيئة ربا الأجنة أما لذا البيعات الحامدة لأن الصفتين أفضل من الأخرى هذا لم يكن إلا في شريعة النبي محمد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام يخص أحكامه أو تخص أحكامه بجملة أصناف دون سير الأصناف المتحدة يعني البيعات لا يدخل في كل أنواع البيعات يدخل في أنبيعات مخصوصة يدخل في سلع دون غيرها يقول هنا عن عبادة ابن الصامت رجل تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لبن والفضة بالفضة لبن والشعير بالشعير لبن والتمر بالتمر لبن والملح بالملح ربن تمام هذه أشياء ستة ربن نص عليها حديث رسول الله وأجمع علماء الأمة على اختلاف مدائبهم على جريان أحكام الربع في هذه الستة هم؟ هل الفضة، الطنف، الشعير، البر، والقمح البر هو المالك البر هو القمح يعني غلّة هذه الأصناف الستة منصوص على جريان أحكام الناب إذا الأحكام الناب ليس في كل البيعات وإنما هي في هذه الستة بإدناع وفي ما ينحقها في علتها يعني جمهور أقل العلم لما نظروا في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هرّبه في كذا وكذا وكذا وكذا فهذه الأصناف وعنده ستة الأصناف هل خسروه على هذه الستة؟ بعضهم خسروا على لكن أفضل الفقهاء وعامة المفتين وعامة الملاهن قالوا أن هذه الستة إشارة إلى غيره هذه الستة أصناق إشارة إلى غيره ثم نظروا فوجدوا أن الذهب والسطة يجتمعان في وصف المعين وأن سائر الأصناق الأرباح تجتمع في وصف المعين هل مشابه القمح الذهب؟ لا، إنما مشابه القمح الجرد أو الشعير التمر الملح تمام هينشئ شكل الطعام هذا المؤدا ويقتاتون عليها وعليها الناس في ارجاء الدنيا تمام اما الذي يشبه الذهب فقول فضه تمام او الاوراق النقديه في زماننا نحن هذا الاوراق النقديه في زماننا نحن اذا علماء ربهم الله قسموا الأصنات الربوية السته إلى قسمين والحق بهم ما كان على شكل التي في ألحقوا بهذه الأصناد ما كان على شكلتها في العديد فنظروا فوجدوا أن الذهب والفضة ثمناً للمبيعات الذهب والفضة؟ نعم ثمناً للمبيعات كيف يضبط الذهب وكيف يضبط الفضة؟ يضبط بالوازن هل رأيت أحد أن يشتري الذهب بالكيش؟ أو بالعدد؟ لا، الذهب يشتري بالوازن، بالجرامات، بالضبط، بالجرامات تمام. إذن نظروا في الذهب والشدة فوجدوهما أثماناً للمبيعات وضابطها الوزن ونظروا في الأصناف الأربعة فوجدوها أخوات اللبن آدم وضابطها الكاتب وهذا أرضك المذانب وهذا اختيار للشيط رحمه الله تعالى إلا أنه يحوموا في هذا الكلام حول كلام الحنابث أنهم اعتبروا أن الذهب والشدة موزنات وأن الأصناف الأربعة مكيلات فقال كل مكين يدخل تحت الربعة وكل موضوع يدخل تحت الداهر هايوم أوسع الموضونات أو ولا الأثمان أوسع في, في الأنواع بتاعيسان الموضونات أكثر في الكون في الكون الموضونات أكثر أم الثمانيان أكثر لا الموضوعات اخطر ان انت تاخذ بتاع ايه تازل الذهب ثاني الفضه ثاني الحديد ثاني الرصاص ثاني التصدير ثاني الالومنيوم ثاني النحاس ثاني الرصاص تمام الاشياء جدا اما الاسمان لها في الظهر الا ترقي فقط هذا الامر اذا اذا اعتبرنا ان عده الذهب والفضه هي الثمانيه طاقه دائره بيتا وتوسع دائره بيتا وإذا اعتبرناها الوزن يعني هذا يوزن وهذا يوزن امتسعت دائرة ذيها جدا وقلت دائرة الحلالة أضف إلى ذلك أن النظر فعلا يصطلد أن الذهب والفضة تماما للمبيعات على أجائد من كل البلاد العالم حتى الوضع في البنكي وأخي البنكي نظري إنما تقارس بالذهب أو بالفضة وقيمة الإنيه أو الدولار أو ين أو يورو أو كي إنما تقارس بكلماتيا الشرائية للذهب والفضة فرقة على مستوى جلاد المسلمين والدفار في السطر في الأونات الأخلاق إذن خلاصة الكلام عندنا من أصناب الستة القاتل من أصناب الاسمين في اسم هو, هو. أثمان فيدفر فيه كل ما كان ثمناً ولا يدفر بذلك إلا العونات الورطية في عصرين طب إذا تطورت لما صارت ورطية صارت بلاستيكية مثلاً لا. هل العلقة من كونها ورطة؟ لا، من كونها ثمناً فإن نسترع عونات ورطية أو أثماناً أو موجوداً من أخماش مكبول؟, مكبول. إذا اصطلح الناس عليه و اجعلوه ثمناً صار ثمناً لأن كون الشيء ثمناً لسه توحيه على نص من السماء هو بأعراف الناس و أعماله الناس تعرضه على كل ذهب ثمن على كل ذهب نفض يقول الحقيه ما تعرض الناس عليه من كونه ثمناً من كونه نقدات صعب لكنا؟ ليس صعب شخصاً إلا الأصناب الأربعة التي تجتمع في إيه؟ فاعلة في اكتيات يعني هات الناس و كون ثم الاكتيات هم؟ ألف اف ت ي ت ت ي ا ا قال ايه يعني اسمع كلمات خطا واكتبها خطا ها يتكون هوتا يختاد الرسمه الذي يطعم ويتدفق بقوه يعني ايه قوه لان جبل له على انه يجف بنفسه ما يحتاجش مبخفات ولا يحفظ في تنجات ولا يوضع عليه مواد حافظه ولا مواد معقمه لا حتى تبقى حبه الفول بعد التجفيف ترميها بعد سنه تلاقيها حبه فول حضاره يا ما شاء الله يعني تحارب الايام والليالي تمام بحبات الرز وتضعها في وفي التراب بعد 10 اشهر تجدها حبات ارز طالما ان تقرر الجنه تمام كذلك بقيه الاكواد ها الترح الزبيب فيتمر القمح الشعير الفول العدس اللوبيا الفاصوليا ها الترمس الحمص السمسم تمام كل هذه الاشياء تدخل في ايه في اكواد الناس وتاكلها ياكلها الناس وكتنة. قوتا إذا ضاقت عندنا دائرة ربا فتا حتى صارت بأقوات وآثمات يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث الذي ذكره حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روافة عوادة بالصامد الذهب بالذهب ها؟ والفلطة بالفلطة والجر بالجر والشعير بالشعير والتمر بالتهمل والفلطة بالفلط مثلا بمثل سواء بسواء يد البيان هذه شروط المبادلة المبادلة التي البياض على الموالاه فيها كده الاطر ان تبادل ذهب بذهب بمثل لمثل ها مش ليه طلبت بالوزن يعني وزن بوزن يدان بيد يعني على التضابق في الوزن وانت واقف قبل ان تصير لان تقول اعطيك هذا الذهب القديم وااتي في اثر النار اخذ الذهب الجديد حتى وان كانا متماثلين في القدر لا يجوز لابد من الايه من التفاق من الايه من المماثله في الوزن الاثمان او المماثله بالقيمه ثم بعد ذلك اه المتفاضله في المثل ونحن سويا فقط ولا تفرق بينهما بدقيقه واحده تمام فالحديث يقول مثلًا بمثل المثليه في هذه الاشياء تقول بالوزن تمام والتمه والشعر مثل هذه مثل كيف يكون يمثل قال مثلًا بمثل يد سواء بسواء يعني يد بيد هل اذا تفحصت هذه الاصناف تمام فإن اختلافت هذه الأصناف فبيعوا فيه فشيتوا إذا كان يداً بيده فمن زاد أو استزاد فقد أرغى الآخر والمعطي سوا. من زاد شرطاً او استزاد شرطاً فقد أرغى الواقع في الربى الحار الآخر والمعطي سواء صور المبادلة يبادل ذهب ذهب لابد من الشرطين الممثلة والتقالص المجلس يبادل قمح بقمح من قمح أمريكي بقمح مصري قام التغيير من جديد رز قديم برز جديد ذره اصغر بدوره ابيض تمام لابد منا المماثله والمقابله في نفس تمام يعني قن في مقابل قن من الحبوب مثلا ها او ارد في مقابل ارد من الايه من الـ من الاكواد والحبوب هذه التي ناكلها تمام ولا بد تكون في, في نفس المجلس لا يكون اثيكه بعد ساعه اثيكه بعد ساعتين فقط ان يوم او يوم ها ده اذا لابد من الايه من الشرطين هم أمثلة وزن الكار أو فائل أو في المجلس هذا لا تتبقى نسبت متى يكون هذا الشرم؟ عند اتحاد الصفة والجلس عند اتحاد الصفة والجلس يعني هم الاثنين موجونات هم الاثنين مجهلات ومع ذلك هذا الجنس هو أرسه هذا الجنس هو طهر. هذا الجنس هو ذاك هذا الجنس هو فطح إذا اختلفت والاستلاف المعنيه في الحديث اختلفهم من وجه دون وجه لا من كل وجه وylan اختلاف من وجهه دون وجهه لأن إما أن يكون الممثلة من الوجهين وإما المخالفة من وجهه دون وجه وإما المخالفة من كده الوجهه في احتمر رابع تمام ؟ الأولى وهو سور المبادلة для الأنolog 6 الذي هي إما أسماء با belar dائرة الأسماك وإما أخوات با belar dائرة الأخواص من هذه الدائرة بهذه الدائرة الصورة إما أن يماثل من الوجهين اه جاءوا وثملا وكونوا ذهبا فلا بد من ايه كان شرط شرطين. شرطين ما هما الممثله والتقطب المجلس تمام طيب داخل دائره الاكوال سيبادل ارز بارز فيلبيني مثلا المصري اه ما المطلوب شرطان ايضا اه ما هما الممثله والتقطب المجلس طيب. اختلفوا من وجه دون مذهب كلاهما ثمن او كلاهما قوم ولكن ذهب مع ف اذا ده انتهينا من صوره المساله هنا المقابله ولكن بمجرد واحد فقط ذهب مع حطه قام مع ارز ذبيب مع تمر ملح مع شعير لابد من, من المقابله شرط واحد فقط يدا بيد تمام فاذا حلت المقابله فاذا شرطه المقابله وحلت الزيادة. الزياده يعني ايه احدهم اكثر من الاخر ده يعني تعطي مثلا ها؟ كيلو من الأرس وتأخذ عشر كيلو من الزبيب لا بأس أو لا كيلو من الزبيب واعش yahoo من الورس تعطيه كيلو من, من التمر أو صاع من التمر وتأخذ عشر صعاد من السلسل مثلا أرك Bournem تعطيه كليه مصري وتأخذ عشر الشكر لا بأس تعطيه دولار واعي وتأخذ مئة جليل لا بأس كليه ض irgend Double من وجه talked Etc وهي أن اتفلت في كونها ثمانية ولا منها في كونه ذهب افضل اتفق في كونه اخوات ولكن اختلف في كونه ذهب واي ان ايه قرضه في صعوبه كده أن بعد يعني او سهل المستطاع لان يعني, يعني حتى لا كده فرصه للكلام ونخوض في مسائل لان الايه طلب الفلده ده تحديدا تمام الصوره ثالثا ان تذهب من الذهب او من الثمانينات فتشتري من الاخوات بيع تجزئ على الحال وعلى الأجل زيادة مؤجله زيادة حاله ها زياده تمام اشترطة لم تشترك بيعوا كي تشيكوا كما تريد تمام؟ ايضا هنا الأصنات الربوية تجمعها علتان وهي الثمانية وضابطها الوزن والاغتياد وضابطه الكين ها؟ وصور بيعها إما أن تتحد هذه الأصنات من كل وزن فلا أدى من من الشرطين ويحرم الزيادة الحالة والزيادة الوقتية وإما أن تختلف من وجه من دون وجه فتحلوا سيادة الحالة لقول النبي يبيعوا كيف شئتمه وتحرموا سيادة مؤجباً ويحرموا الأجل عموماً ولو يجبوا سيادة تمام؟ طيب لماذا قال النبيش عن الله عليه كيف شئتمه؟ لأنها لا تنضبط أصلاً أصلاً إنسان في الدول لو جبنا إبليس وقلنا له واد لنا بالضغط بين الأرز والتنف كيف يتضغطهم؟ لو استعمل التالي يقول مثلاً آتي بصاع من التنف. وهو كي لمكانه من الأرس من هذه المسألة نقول بوزن هذا ووزن هذا الاتحادات هم يختلفان الارس أكثر في خلافة الأرس أكثر صاعي الأرس قربت ماذا؟ جرام صاعي الأرس الوحيد صاعي الطرم ألف جرام هنظر أين هذا من كيلو تمام؟ إذا هنا لا نستطيع للضغط لا سهل خلاص نزيله أن نجعل كيلو من الطرم أو كيلو من الأرس في مقاب جاءت кей مختلفه سنعد بكل والوعد سنعد ساكل ب100 في مقابل 100 حبه ارز ها يتفقق. هم لا اتفقوا اصلا لاجل ذلك ادنا الشرع في الايه في الزياده لانها بمقتضى الحال لا بوث الفرق فقال ابي حبيب اشير اذا كان موارد الاغراض الحرج اذا طغى الامر تسع الا يمكن التماثل في ابدا ولو جمعت عليه من باطريقه تمام فالشرع انطلق هذا الباب ترك هذا الباب مفتوحا و... ويصل على المتباينين او تمام ها ذهب وفضه طاقه وزن الذهب بالفضه كيف وان وزن جرام ذهب بجرام فضه الثمن القيمه الماديه لا هبيب بيساوي 10 بي ذهبي من هوساوي 10 بي الوزن متحد لا لا متحد ابدا لا يتساوى لان ذلك يعني شرطين دولار امريكي ب مصري تمام. هذا اليوم في صعود وهذا اليوم في هبوط أو العرس هناك مقصة اقتصادية من الصباح يزيدهم في أمريكا الآن تختار بالزالة الدولار غدب بعد ذلك يتبع سير الإنجليم مصري إن شاء الله وكان مره صعي مره نازل هذا ليس ضابط أبداً هذا ليس ضابط أبداً من ذلك يتسامح الشرع, الشرع فيه إذن يحل ربا الفضل عند اختلاف الأصناف في وجهه دون وجهه ويحل ربا الفضل ونتيئة عند اختلاف الأصناف من كل وجهه تاخذ من الاسواق قوت مثلا ورقيه او لا أو وتشتري من الاخوه بصوره مثلا تشتري ان تشتري كيلو ارز ها لا حال بجنيه مصري مصر. تشتري كيلو ارز بثلاث جنيهات مصري مثلا تمام اشتريته الان كيف توزن ثلاثه جنيهات على الارز لا توزن معي لا بالكيلو ولا بالوزن ولا بالعد ولا بالولد خيش خالص تمام فممكن أن ان تشتري له كله انا اريد كيلو ونصف بثلاث جنيهات لا بس اديها لي ده بس تمام أو تقول انا ساعطيك 10 جنيهات مقابل الكيلو ونحن وقوفا بلا اكل لا بس بدك ان راضي او راضيا او متفاي كما ساسلك ان شاء الله يقول اشترييه منك الآن اقول ابيعه لك الان الكيلو بثلاث جنيهات تمام وبعد شهر الكيلو بثلاث جنيهات ونص لو ستسدد المال بعد شهر بسدد جنيهات هذا ايه زياده مؤجله هذا ده. هذا جاهز يقول فلا يباع مكيل بمكين من جنسه إلا بهديل شرطة ولا موضون بموجود من جنسه إلا هذا مكيل بمكيل من جنسه وشكل إيه؟ أمح و أمح أمح أم أرز أرز لما أرز زبيل في زبيل إلا بهديل ولا موضون بجنسه إلا كده بشكل وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسل تأرسل بطمح أو سبيل بطمح أو موزون بموزون من غير جنسل كفضة بالدهب أو مصر بأمريكي أو عراء أو, أو, أو, أو, أو زولا مثلاً باليورو أجاز ذلك أيضاً بشرط التقاضل في المجلس قبل التفرق وإن بيع مكيل بموزون أو عصر جاز ولو كان التفضل بعد التفرق قاعدة يقولوا والجهل بالتمثل كالعلم بالتفرق والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل بمعنى الشرع حرم لدينا ان حتى صفتين من الاخرى فاذا علمت ان احد الصفتين افضل من الأخرى فحق لله الصفقات الرباويه بس الصفقات الرباويه فقط الاجناس المعروفه اما ان تكون اثمانا وإما ان تكون اقواتا فانا لا قياد فباس في ده هذه لا تدخل قياده قميص واحد ب10 طنص لا باس ساسري سياره في عمارة؟ لا باس سااشتري مثلا جملاً بجمالين لا بأس سأشتري قصراً بأرض لا بأس سأشتري كتاباً بعشرة كتب لا حرب سأشتري مثلاً غرفة نور من الأتاب القشر بأربع خلاس لا بأس بك لأن هذا لا يدخل بباب المؤاملات قرب المؤامل كل ما أخرجته الصناعة عن وزنها أو لم يكن في جملة هذه الأصناعة الربوية فلا بأس بإيه؟ لذلك كيف شئتك؟ هذا المؤامل بأس كيف فهنا جولة قاعدة في التلاف تتعلق بالأناس الربوية الجهل بالتماثل تشريع بالتفاضل يعني بالتفاضل ما حكمه؟ حرام طبيعه الناس بعضها افضل من بعض وانت تعلم ما حكمه؟ حرام تمام طب انت طبيعه الناس ولا تعرف المماثله بينها؟ حرام ايضا تمام انت لتعرف اقول مثلا خذ هذه الكميه من القمح واعطيني كميه من القمح اخرى ما وزن هذه وما وزن هذا حرام لابد من المماثله لابد من المماثله تمام فيقول مثلا اخذ هذا الذهب واعطيني بداله من ذهب اكثر اوزنه ما قدره لا أدف لا يرسل هل الجهل بطلقانسل؟ لا نعرف أنه متمثلك لا نعرف هل ها؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفضل يعني في الحرم يعني في الحرم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسابنة قال وهو شراء التمر بالتمل في رؤوس النخي شراء التمر بالرطأ مفروض أو بالثمر شراء التمر بالثمن في رؤوس النخي النخي الذي يطرح؟ البلح هذا البلح. البلح صار بلح أصفر أبا أحمد او رطب النخله فاراد انسان عنده تمر طبيع ناشف أن يشتري رطبا من على هذه النخله فقال بعني هذا النا... هذا قطف النخله بهذا التمر الذي محصن تمام هل يجوز ولا يجوز هذا لا يجوز بعد العقود استعتمات بينهم جبت مثل <تصفيق> حتى لو فرضنا انك تعد هذه هذا رطب وهذا جاف هل هل تتفقوا يبتك... لو يعني أنت تجربها هنا ملموعة من الثمر الجاف ومنموعة من الرطب المتملوه ما الآن بالماء حاول تواجد بينهم الروز لا تستطيع بالعدد لا تستطيع بالكين لا ت لابد من فرق وقد شرف النبي صلى الله عليه وسلم من نبي عليه الرابوي وإنسه من المماثلة شرط المماثلة صلى فهنا ناء عن المزبادة دي صورة من صور البيعات الكريمة وهي باية والتمر جاف بالثمر على قوس النحط ثمر هو الملع أو الرطب كي لن أعطيك عشر كيلات من هذا بعشر كيلات مما على هذا لا يدف هذا لا يدف إنه لا لبط وقد النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتار فقال أينقص الرطب إذا جاف قالوا أجل قال فلا إلا أجيب الرطب حتى نشفه ليجففه سيصير أقل مما هو عليه فلو وزنتهم بالكيف جبت مختار ساع من الرطب الرطب ومختار ساع من التمر الجاف عندما يجب في الرطب تأيه سيقرد تمام فقال أينقص الوضع إلى جفرة ألا قال ما أكبر إذا؟ لا إذا تمام يقرد فهنا يقول نهى النبي عن بيع المزابنة ثم فسرها فقال وهو شراء التمر الثمري بالثمر في رؤوس النخل وأنا متبق عليه ورقص صلى الله عليه وسلم في بيع العراية بخرصها فيما دول خمس أو ثقل للمحتاج للضطب ولا ثمن عنده يشتري بها خرصاً فقر الله هو مسلم ومسلم لم يؤهي بهذا النسخ وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عن باية المزابنة وأرفص في الأعراية بشرط أن تكون في مدنة 5 سنة أو 6 طيب عرفنا سورة باية المزابنة المزابنة هي باية النسخ باية الرطر أو باية التمر الجاه بالرطر على روش النسخ لتالي في لأنه لا يتساق لكنه رفضنا في سورة رقصة في صورة المنزل ألو هي صورة بيع العرائي رجل مسئين لا يجد ما يفتات به؟ تمام؟ تصدق عليه بعض المخدمين بروطة بنخلة أو ببلع نخلة قال هذه النخلة وما فيها من طرح وما فيها من السمر ينقل ذلك طرح الموجودة ينقل تمام؟ فيصل الفقيل ويخرج ينقل ويخرج فيسبب حردا لأهل الرسال تمام؟ فيقول صاحب الرسال له ألا أشتري منك هذه الرسالة؟ بما عندك من تمام؟ بما عندك تمام؟ تمام؟ أشتري, لك. اشتري منك هذا الروبط تركه وكذل بدلا منه تمر يبقى عندك رصيدة لغوتاً حتى يكفيك سنوات تمام؟ نقول كل إيد الخرس يعني هذه سوى طبية قدرة عشرة ساعات من 50 صاع 50 مئة صاع على أماعي هتخذ بدلا منها أروضها تمر واتوق نخلص هتدري رفع الحرق لماذا؟ لأن أصباً بيع ربط صوره بيانيه في صوره شبه التفاضل انما نهي عنها سدا لدريعه التفاضل نهي عنه سدا لدريعه لبنسي والقاعده الشرعيه تقول ان ما منع سدا لدريعه توضع في المصالح ما منع سدا لدريعه وفي حاله مصلحه هو اصلا حرام رايت رخصه فيه لدفع الخمه رخصه فيه لدفع الحرج فهذا منع عنه سدا لدريعه حتى لا تعنس لبنساتئ المتفق عليها التي يتعلق الشرائع على تحريمه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقت وقت كمان حتى وقت وقت للغزاء كثير جدا من الناس عندما يأتي في الهب القديم وأشتري دهب الجديدة يقول له الأساسي من المحال ومن خطني في السراطين يقول أنا أعطيك الدهب القديم وأأخذ النقود الورطين ثم بعد ذلك أشتري دهب جديدا الراجل صاحب المحال لا يأخذ من السرط ومن أقول هو لبن أي أمريكا يا منها؟ أين اين هذه بتلك هذه في مقابل هذه هو ريبا الشيخ قال لنا ريبا وخلاص هو ريبه ثابته لزيعه الصوره دي المتحققه ريبا بكاء لكنها تفتح زيعه قريبه فيما تبقى لذلك الشرع رخص فيها عند ايه عند الحاجه الوطيه لا تندفع المشقه المصلحه اولاد حاجه في المصلحه تندفع المشقه الا بابتكاء هذا المغروض نفسه تمام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر الشرع نها عن النظر للمراه تمام ورخص بالنظر في خطوه في خطوبه الزواج تمام المصلحه لا تدفع الى المصلحه لا تتحقق الى باب الصرف تمام فلو قلنا النهي ده هو كل المؤمنين يبعدوا من ابصارهم انا اقول التداول الراقي كيف اعرف هي حاسناء شوهاه بيضاء سوداء كيف اعرف لا, لا،, لا تنظر اليه الا ولا تنظر اليه لا الشرع يرخص لان مصالح العباد واستمرار المثل الانساني لا تقع الى باب الزواج والزواج لا يتم في الجمله الا بخطبه تمام او بخطوبه النكاح ورخص الشرع تمام. فنفس المسألة ربا الفضل منهي عنه سدًا لذريعة ربا المسيح فرقص الشرع فيه في صورة عالية حتى لا يُقع الناس في الحرب قال ورقص في بين العراية يبيعها بفرسها في من دون خمسة أوفق لها شروط أولًا أن يكون الرجل محتاجم وأن لا تندفع الحادث إلا بهذه الصورة وأن يكون القدر المتعاقد عليك أقضي بالخمسة أوفق فإن الوصف وحي أمريكا في باب الزكاة الوصف حجي بعيد ستون صاعة تمام فالشرع خاصة في مدونة 5 اوت ليه لان صار ما انه ببيع في مدونه 5 اوت بيبقى محتاج طب اصل ان 5 اوت ده صاحب ذكاه بقى لا ده فلا فلا تتعلق بالمساله ان هي له محاويج وصاحب 5 اوت بقى ما فوق لسه محتاج لسه يقول وامنا الشروط شروط البيع الا يقع العقد على حق شرع اما لعيته وإما لما ترتب عليه من الشروط ان في الكتاب صفحه 99 يقول ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا الا لعينه كما نهى النبي عن بيع الخمر والميتة والاصنام تمام اتفقوا عليه وكما حرم الله ولك ما ينزي تمام فهنا لا يجوز ان تعقد عقدا بين على شيء حرمه الله ورسوله لعينه خمر محرمه لكونها خمره المالكه المحرمه لكونها انت الاصنام محرمه لكونها اصنام حتى وان كانت اثاره ستجلب على البلاد سعاده وان كانت تمام لان الله عز وجل حرم بيع الاصنام تمام فهذا مين من الشروط ان يكون المبيع مباح مباح دون فيه شرع تمام ها لا يكون محرما العين ولا يترتب عليه حرام يقول او بما يترتب عليه من قطيعه المرسل كما نهى النبي عن البيع على بيت المسلم قال الألمح معصوركم على بيت بعض وكما نهى عن الشراء على شراطه وكما نهى عن النجشي النجشي أو المنجشة اللي هي اتثارة الإنسان على شراء ما لا يريد بما لا يريد يعني واحد في الوقت الإنسان غهب يشتري مثلا كومتها في بيوته فأصحاب المهيدات يوفقون بعض الناس ليغذروا المشتريين والزبائن ويقف عندي يقولون ما عنده التمبوتر مثلا بستة ألاف وهو ليس أول إلا أبعاد ألاف أو خمسة تمام؟ يقول أشتريه بستة فالرقل في الله هو رقبة في التمبوتر يقول أشتريه بستة ومائة يقول أشتريه بسبعة أشتريه بسبعة ومائة أشتريه بثمانة حتى إيه؟ يثير غالية المنادشة الاستثارة هي الاستثارة على رقم سلاة السلاة الس فهنا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن باية المسلم على المسلم طالما أن الرب اشترى من المحلم أو اشترى من المتاجة ما رضي به الثمن وانتهى الأمر لا تدهى وتقول رد باية وأنا أشتريها بثمن قبلها أو ردها للصاحب للسلعة وأنا أعطيك بثمن الأرخص هذا حرام وهذا الحرام كيف تستورتين حرام كمان؟ يبقى نهاى عن الباية على الرجل المسلم والشراء على شرائه ونهاى عن النشي متفق عليه وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران عن الباء وقت صلاه الجمعه نهى عن الباء وقت صلاه الجمعه لصديق القران الله تعالى جل جلاله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى, فاسعوا إلى بي بي. ومن ذلك ايضا النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم فرفق قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين امراه وولدها فرق الله بينك وبين حبيبها يوم القيامه فضرت الله بينه وبين حبيبه من الله من عنده آمن آمن تباع وتشترق وهذه الآمن لها أولاد من غيره لها أولاد من غير صغار تمام؟ فباع الأمة لوحدها وباع الأولاد الصغار بوحدهم هذا حرام لي نفسه هذا عنه يعني يؤلي مقابل كذب لقلب الأمة ويحرقه على أولادها وهذا يعني يسبب لهم صلاة نفسيا وآدم نفسيا أن جاء الشرع بحرمته والنهي عنه النهي عن التفريق بين ذوي الأرحام ذو الرقيق سواء كان بالذيع أو بغي البني. ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل بالمشترى معصيته أو يعلمون أنه يفعل بالمعصيته بمشترى كاشتراء الجوز والبرز والثمار أو الشام النسيم وعياد المشركين هذا حرارة رغم من البيض حلال، رغم من الجوز حلال، رغم من الأسماك حلال إلا أن بيعها في عياد المشركين خاصة لأنها مشعار هذه الأعياد حرارة ما تمام كذلك بيع السلاح بالفتنة بين النبي المسلمين ومن بعض قامت مختلف بعض المسلمين وبعضهم وذهب يشتري سلاحا ليقاتل به وان تعلم انه سيقاتل اول المسلمين مفهوم ده ايه في ده اللي عليك يكون حرام عليك وعلى قطاع الطريق ايضا تقول لا يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي جلب الجلب البضاعات التي تجلب من خارج البلد اصحاب البدو واصحاب الدير ياتون الى المدن الكبرى ببضائعهم بيا حيوانات هذه من المواشي ويكون بايه باقواتهم والمزارع فروعها قريات وهذه الاشياء ياتون ليبيعونها ولا يعرفون سعر السوق فياخذ بعض الناس على اطراف اسواق البلد كما يحصل عندنا في البلد كما يأخذ خاصه تجار المشي في مداخل البلد واجي انسان جلب ماشيه من بلد أخرى او من قريه او من بديه يقول هشتريها منك بكذا وكذا انك لم تبيعها بالسوق ويطمعه ويهيججه على بيعها قبل ان يدخل الى سوقناها عليه وسلم عن ذلك او يقول هذه هال بضاعه انا اجيرها لديك ايضا ممنوع شرعا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترق الجلب فقال لا ترقوا الجلب فمن تلقى تشتري منه فاذا ادى سيده الثوق اصطحب هذا الشيء المبيع فاذا ادى سيده الثوق فهو بالخيار ان شاء امسك وطالب بالفرق وان شاء ردها ان شاء, شاء رد المبيع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شى تريس مين من نغشنا تريس مين وكل صور بيش حرم تمام سواء كان ان هو بيجوزر في احسن من احنا قلنا عليه او يوفي عيبها او ان هو مثل اخي الريع يعني سيحصل بعد مدة او فيه ضرر على المشتري او لا مصلحه للمشتري فيه وهو يرغب في شرايها بغير مصلحه كل هذا يدخل في تعريف الشيء الحرام الذي حرام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ومثل الربا الصريح التحذير عليه كلمه الربا الصريح ده منهم تمام. مريب حرامش الكتابي والسنة وإجماع المسلمة في شرائع أهل السماء خاطبتا مثله في الحرمة التحيل عليه يتحالل ما حتى لا يخرج في سنة البيب مثله التحيل عليه لضيع العينة يقول وصفته أن يبيع سلعة منها إلى أجل ثم يشتريها من بأقل منها نقدة سنة يأتيه فيقول أريد أن أشتري هذا الهدف أخل له هو بمئة إلى سنة لا أريد منك تمام في يده ثم يقول اشتريه مني ب80 قله بعد الاشتراب وثبت السعر ليلا في عمقه او في لمدته اغض يده لي اذن مره اخرى فيقول اشتريه مني ها هجده ايدي مني باقل من هذا القدر ولكن ادفع لي فلوس او لي سيوله لي ها لي حاجه في هذا الذي تمام فاكون قد ربحت عليه كذا فربحت اكثر من اين جاء هذا ال ده من اكله اموال الناس بالظبط لان بيع العين يقول او بالعكس ها او بالعكس ده اكله منها نفلا او او, أو على قلب الدين او التحلل على الربا بالقرض التحلل على الربا بالقرض اراد ان هو ايه يعني إيه؟ يعني تعامل ده ربا فاقرض الانسان وشرط عليه المنفعه فاعطيك هذا الالف جنيه بشرط ان تعمل فيه كذا وكذا وكذا وتعطيني الالف جنيه في هذه الوقت أو أعطيك الألف النيه بشرط من أن أرسك أسلم عندك في بيتك مدة كذا وكذا ثم تعطين الألف النيه مرة أخرى وأن كل هذه الصور من صور التحايل عن ذريب الخرد يقول أو التحايل عن ذريب الخرد بأن يفرضه مئة ويشترض الانتفاع عن شيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضاً فكل خرد جرى نافع عن فواربه وهذا أمر مشوع عليك بين المسلمين كل خرد جرى نافع عن فواربه وإلا يكون فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من التحيل بيع حليه فضه معه ولو بفضه بيع حليه فضه معه ولو بفضه ايه الصوره ها واحد معاه يعني سلسله من فضه تمام ومعها خاتم مثلا من الناس ها ب ب خالص يبقى فضه وش ايه فضه خالص المخالف ها بقى الزياده دي في بهذا الايه بهذا مثلا ها لان على عهد ابي صلى الله عليه وسلم اشترى خاتما من ذهب فيها خرز بدنانير الدنانير بتبقى عم... بتبقى معدنها ايه الذهب فاشترى خاتما من الذهب خاتم خلا من ما يتلده الانسان يره ويخره تمام خاتم من ذهب, خلال. خلال. مما من, ذهب. من ذهب فيها خرز يعني ذهب وخرج آخر تمام؟ بدناليس تمام؟ فأفتع أصحاب رسول الله بناء على سنة رسول الله لأنها غاربة فبالحل كيف يفعل؟ قال يفصل هذا عن هذا آل ويبيع الذهب بالذهب وزنه بوزنه ثم يشتريب خرطه بالصدر تمام؟ الصورة واضحة واضح الأرض نفس الصورة التي هنا في تحت في مهلاب الذهب يقول أبيعك الذهب القليل بذهب جديد فارك مصنعين فرق المصنعيذي إبقى ذهب وغيره في ذهب سيعطي منه عشرة جرامات أو معجرات ذهب قديم ويعطي مثلا تسعين جرامة ذهب جديد لفرق المصنعيذ إذا وأعطى ذهب في مقابل ذهب زائد شيء هذا الربل هذا الربل من التحيل على الربل الذي حرمه رضي الله صلى الله عليه يقول أو مد عجوة ودرها بدرها مد عجوة ودرها بدرها مد عقسين المد وحدة مكيات عجوة, عجوة, عجوة ثمر العنص تمام وادي الدرهم الدرهم ده عاملين له يقول اعطيك هذا المد والدرهم بدرهم ها اذا يكون عليه ايه زياده على الدرهم مد نقد تمام هذه الصوره ايضا محرمه يقول وشئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر الرطب فقال اينقط اذا جف قال نعم فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وهذا هو فنهى عن ذلك ونها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السُبرة من التمر لا يعنى مثيلتها بالكيل المسمى من التمر يقول مثلا انا عندي بتاع نص شوال تمر خذه واعطيني 2 كيلو تمر جديد لا نص شوال كام قدر وكام وزن انا عندي انا تمام هكذا شالوا كما يقولوا خد هذا الش واعطيني منه بالكيل 2 كيلو 3 هذا ايضا ايه جاهل بالجاهل بالمجد... بايه بالمساواه توافق كالفورما انك العذب بالمقابل من الصوره اللي هي الايه ها الشيء اللي مقدر عليها ده كده اختلا عندنا تمام يقول واما ما في ذمته ان كان على من هو عليه جاهل ما في الذمه انت اضطربت مني مثلا أه يعني أشتريت مني مثلا وليكن سيارة السيارة دي بألف دولار مثلاً في أمريكا أو في بعض ثم جعلنا هذا الزمن أجلاً يعني أقولوا خذ هذه السيارة ثم طوصين ألف دولار أمريكي مثلاً بعد شهر أو شهرين تمام؟ ثم بعد ذلك جئنا إلى مصر أنا وأنت نبحث عن دولار لنهي الهدف تمام؟ فليقول خلاص قوصيني مقابل الثمانية بالصري مصري تمام؟ يقول أما بيعوا ما في الزمتي وهذا إيه؟ فالصياد سيبيع ما في دمته من الألف دولار اللي هي إيه؟ جلس رببو جلس رببو، اللي هو إيه؟ ثمن من الأثمان تمام؟ سيشتريه بالجنيه المصري، بالجنيه المصري يلس رببو، تبطل داخل دائرة في الأثمان، والأرض تكون إيه؟ من في المجلس، ما ينفعش مع فرق المدن، إلا في هذه الصورة إن كان ثمناً لمبيع في الدم ففي الاستخناق في مساله التضخم في المجلس بس ايه بقى هنأجل التضخم في المجلس لعين الاستفاده بمعنى احنا اتفقنا في امريكا منذ شهرين على بيع السيارة ثمن السيارة اصبحت مدينه بكام ب1000 دولار جينا الى مصر كان ثمنها 1000 دولار يعني 5600 جنيه مصري مثلا تمام اقول خلاص هو سعر الدولار اليوم الذي نتفاضل فيه 5600 جنيه عن ايه عن 1000 قطعه على ان اتفق وليس بيننا شيء تمام أما إذا قلت لك مثلا أعطيت أربعة ألاف من الخمسة ألاف وستمائة وبعدين فيما بعد أعطيت الباقي لا يبس كما هو يقول بشرط واحد ألا وهو أن يتطرق وليس بينهما شيء الشرط الثاني أن يكون بسعر يوم فلس تاني مثلا السعر يوم سعر يوم التقاضي سعر يوم سعر يوم التقاضي، سعر يقول وأما بيتهما في الدمة فإن كان على من هو عليه فوصح بالسيارة وهو هو أنا أبيع منه الدولارات التي في دمته بالغنيهات التي, التي, التي سأأخذها الهاتف فإني بعت له الدولارات بالغنيهات المسيحة تمام؟ فإن كان على من هو عليه جاءت وذلك بشغط طف عرضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا باس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقه وبينكما الشيء حليث إن كان ضعب بعض أهل العلم لأن الأشبه أنه حديث حسن أنه حديث حسن عليه فتوى كبر الأماء في حيئة لم تتقيمه انه يجوز صرف ثمن المبيع بصوره بصوره الصرف صرف ثمن المبيع تمام انتبهت شيء واصبح ثمن هذا المبيع هنا في البداية تمام فلنا ان بعملة اخرى لنا ان نصرفه بعملة اخرى قال وان كان على غيره فلا يصح تمام على غيره فلا يصح كان يقول مثلا من هو المبيع صايد ده اشترى سياره تمام فانا منه من اخيه 8000 دولار بالجنيه المصري لا يجوز لا تاخذه منه هو اما من غيره فتمام وان كان على غيره فلا يسقط لانه من الضره تمام وطبعا هذه المسائل كلها تحتاج لتفصيل اكثر كذلك ويأتي البني على تفصيلات في العقد ومسائل وخلافات كثيره لكن هذا يعني هذه القاصه المختصره لا تكتفي بها فيمكن فقط ان تمر على اصول احكام الديون واصول الربا واصول احكام الصرف الى تمام؟ باب بيع الرطول والسمع باب بيع الرطول والسمع قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤثر فثمرتها للبائم إلا أي أسفلط من باع نخلا نخل معروف بعد أن تؤثر ما هو التأبيد؟ التأبيد نوع من نوع التلقيق اليد تلكيح اليد المعلوم أن نفل بلح منه ما هو ذكران ومنه ما هو إناس نفل من تطرح بلح والذكران لا تطرح تمام؟ الاندوجرامي كلها لقاح فقط تذكر انها ما لوش في تمام في اعلى النغله ولا فاضحه فيه ولا تمامه تمام فياخذون هذا الحبه الدقيق على شكل ابر وضعونها في كزاز النحل الاناث ها تقطع الثنابل ها يجون بالابره بمعنى التقدير واشكل هذا البلع او التخمير اول طبقه تبر في صوره طول الانتفاع الكلي او التخمير الانتفاع التائي شبهها كان او شكل قوس الدوره كده الاجواخ اللي داخلها سنابل او عدان او عراضين الايه البلح تمام قبل النمو تحتاج الى تلقيح هي بغلقه فيشكر هذا الضغط ثم بعدين ياخذ من الابره ولا هذا اللقاح فينتج باذن الله بداله ثمره حلوه تمام وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على اخوان يقدلون النخله فقال ما أره ما ارى من قضاء الله شيء يعني هل قصده انهم ما في قضاء الله يكون فظن الصحابه أنه نهى عن ذلك فتركوا فلم ينتش جاعد المرسل قال أين التنق؟ قال قد نهيتنا عليه عن أول ردنا في أول من لا لك هذا هل قال كنتم معنا في نور دينكم؟ أمر الزراعة والصناعة والمعامل هذا أرد يخصكم إنما قلت لمقتدر رأى إنما أي أن ما أراه يرد من قدر الله الشكل فظنوه نهيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهونا النبي أنه يؤسل المسألة على قبيلة بالتأبير فيقول من باع نخلا بعد أن تؤبر قلت بعد التأبير لأن غالب يطاني من نخل في القرح طالع طالع ثمن ده النكاش سيأخذ باذن الله نتيجه يعني ماشي فإذا باع حصل العقد بعد هذا التأجيل ها لمن يكون هذا الثمن ثمن للبائع الاصلي ثمن ليه يعني وقد أبيعه كانه نازله وقد أجره ها أجره ثمنها كله لمن إلا أن يشترط المشتري نقول أشتريها بإيه بيطلع بيطلع بيطلع أو بإيه أشتريها بثمن تمام من باع أخلاً بعد أن تؤبر فثماراتها رباء إلا أن يشتري الله المتاعة فقبل التأبير هذا الحكم تابع إليه التابع لو حكم الأصدر أشتريت أننا من إيرمى أتكلم وهذه الاتبار لم بعد فهي في ملكي لأن هذا فاصل بيني وبينك هذا فاصل بيني وبينك ما قبل التأبير للمشتري ما بعد التأبير للمال إلا أن يشتريت المشتري إلا أن يشتريت المشتري تمام؟ فلون انقال لا مبايع الاصول والثمار فالاصول هي النخل والثمار هي الثمار فوق تمام او الاصول هي الارض ها والثمار الارض الذي فيه زرع محدد يقول وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره بديا وكذلك سائر الاشجار ان فعلا اثمر بديا يعني خلاص طرح